في علم المصطلح واليوم إ ن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحديث الحسن وقد مر بنا في المرات ا ل م ا ض ي ة شرح لكلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى كما ب د أ بالبسمله كما هو حال أ ه ل العلم جميعا ثم قال ا ب د أ و ا بالحمد مصليا على خير محمد خير نبي أ ر س ل ا وذي من اقسام الحديث ع د ة وكل واحد أ ت ى وحده ثم بعد ذلك ب د أ في سرد أ ن و ا ع علوم الحديث و ب د أ بالصحيح ل أ ن ه أ ش ر ف ا ل أ ن و ا ع و أ ع ل ى ا ل أ ن و ا ع لذلك قال أ و ل ه ا الصحيح اي اول هذه ا ل أ ن و ا ع التي سيذكرها كما قال في البيت الذي ذكر فيه وكل واحد أ ت ى وحده ذكر في ذلك ب أ ن ه س ي أ ت ي ببعض المصطلحات التي هي من أ ن و ا ع علوم الحديث ثم يحده أ ي يعرفه والحد هو التعريف فجاء بهذا ا ل أ م ر ببعض المصطلحات وعرف هذه المصطلحات وسنقف إ ن شاء الله تعالى على قول المصنف رحمه الله رحمه ونستدرك عليهما فاته من أ ق و ا ل أ ه ل الحديث في بعض المصطلحات التي ذكرها فقال أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل إ س ن ا د ه ولم يشذ أ و يعل وهناك ن س خ ة فيها ولم يشذ أ و يعل واللفظتين صحيحتين ن اللفظتان ا ت ص ح ح ي ثم قال عن هذا الصحيح بعد أ ن عرفه وهو ما تصل إ س ن ا د ه ولم ي ش ذ أ و يعل يروي ه عدل ضابط عن مثله م ع ت م د في ضبطه ونقله م ع ت م د في ضبطه ونقله وقلت أ ن الحديث الصحيح ينقسم إ ل ى صحيح لذاته وصحيح لغيره و د ق ة الضبط يشترط في الحديث الصحيح لذاته ويخف الضبط كلما قلت الدرجات ف أ ع ل ى الدرجات الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره ثم الضعيف ب أ ق س ا م ه ا ل م ت ن و ع ة ولكن الناظم رحمه الله لم يبين الفارق بين الصحيح لغيره والصحيح لذاته, والحسن لغيره والحسن لذاته ولكن ا ح والحسن س ن لغيره لذاته ل و عرف الصحيح ج م ل ة وقال أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل إ س ن ا د ه ولم يشذ أ و يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والاعتماد هنا في الضبط والنقل في الضبط والنقل معتمد في ضبطه ونقله ل أ ن ن ا عندما نتعرف على قسم الحسن بنوعيه الحسن لذاته والحسن لغيره سنعرف أ ن الفرق بينه وبين الصحيح يكمن في الضبط فقط ط ا ل ض ب فقط وهذا بخلاف الذين عرفوا الحسن بغير ذلك من التعريفات والتي س ن أ ت ي عليها إ ن شاء الله تعالى بتفصيل ل أ ن مبحث الحسن طويل جدا وهناك من صنف فيه تصانيف ك ث ي ر ة و ل أ ن ه كما قال يعني كثير من أهل العلم أهل أ ن ه يشق عليهم في الوصول أو التوصل الى ت و ص ل ل إ تعريف جامع له ولكن الراجح كما ذكر ذلك ا ل إ م ا م الحافظ ا بن حجر ا ل ع س ق ل ا ن ي رحمه الله في نخبة الفكر قال فإن خف فالحسن لذاته فإن خف نخبة الضبط الضبط قال لذاته فالحسن لذاته و س ي أ ت ي الكلام إ ن شاء الله تعالى عن هذا بتفصيل ولكن لابد أ ن نعرف هذه ا ل أ م و ر اولا حتى ينضبط الفهم حتى واضح تعالى الصوت ينضبط الفهم إن إن الفهم شاء الله تعالى. هذه الصوت واضح إن شاء الله هذه هل الصوت و ا ض ح ي اخوه أ فانا تكلمت عن هذا الحديث في المره ة الماضية أو ذ ا ا ل ق س م في ا ل ل م م ر ة ا ا ض ي ة وهو الصحيح وان شاء الله تعالى سيكون الكلام عن الحسن بعد أ ن ذكر الصحيح الناظم رحمه الله بعد أن ذكر الصحيح وقال أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل إ ث ن ا د ه ولم يشذ أ و يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ثم قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لكالصحيح اشتهرت ف ب د أ في ذكر الحسن وهذا أ ت ى به بعد الصحيح وهذا التقسيم له سلف فيه وقد تكلم الحافظ العراقي رحمه الله في أ ل ف ي ت ه وقال و أ ه ل هذا ا ل ش أ ن ق س م ا ل س ن ن إ ل ى صحيح وضعيف وحسن فبين البعض التقسيم وليس يزعم التقسيم أن أن أصل هذا له هذا كما ليس بصحيح و إ ن م ا الذين يزعمون أ ن الحديث ينقسم إ ل ى صحيح وضعيف فقط نرد عليهم ب أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تبارك وتعالى كان يعرف الصحيح والضعيف وكان ي أ خ ذ بالضعيف الذي يتقوى والذي عرف بعد ذلك بالحسن كما عرفه الإمام الترمذي عرفه رحمه الله تبارك الله وكما ت ع ا ل ى و س ي أ ت ي في تعريفه الحسن فهذا النوع من أ ن و ا ع علوم الحديث فيه كلام يطول وهناك من العلماء من عرفه وهم كثر كل يعرفه بتعريف فالبيقوني رحمه الله عرف هذا القسم بتعريف خاص له وربما شابه تعريفه تعريف الخطابي وكما س ي أ ت ي الكلام عن تعريف الخطابي وسنتكلم عن الماخذ آ خ ذ ل م آ على هذه ا ل ت ع ر ي ف ف ا ل ب ي ي ق و ن ر ح والحسن م المعروف ه الله قال والحسن المعروف طرقا وغدد أ ي أن الإمام الضعيف ح س ن بأن له طرقا, معروفة بأن له, طرقاً معروفة ويرد على ذلك بأن له طرق معروفه فهناك من الضعيف ما له من الطرق الكثير وهي م ش ه و ر ة بين أ ه ل العلم وما زاد هذا الحديث من هذه رجاله الحديث الطرق إلا ضعفا وقال وغدت من أ ي واشتهرت رجاله واشتهرت رجاله ثم قيد قيدا هنا وقال لا كالصحيح اشتهرت لا كالصحيح اشتهرت فهو جعل ش ه ر ة الرجال في الحسن أ ق ل ر ت ب ة من ش ه ر ة رجال الصحيح رجال الصحيح فهذا يكون من حيث الضبط فهذا يقبل هذا الكلام يقبل من ن ا ح ي ة الضبط أ ي الحفظ أ م ا من ن ا ح ي ة ا ل ع د ا ل ة فهذا القول متسع وفيه ربما يدخل فيه ما ليس منه فلذلك اعترض كثير من الناس على هذا وهناك التعريف للبيقون وهناك تعريف أخرى كالذي تشابه معه البيقوني أو الذي اخذ منه البيقوني هذا التعريف ه و ا ل إ م ا م الخطابي رحمه الله عرفه ا ل إ م ا م الخطابي ب أ ن ه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أ ك ث ر الحديث وهو الذي يقبله أ ك ث ر العلماء ويستعمله ع ا م ة الفقهاء كما ذكر ذلك في معالم السنن له فهنا يبين وهذا أ ي ض ا عليه ماخذ أ و عليه تعليق ل أ ن هنا يقول ب أ ن الحديث الحسن هو مخرجه ما عرف هو ما عرف مخرجه, هو ما عرف مخرجه والمخرج في ذلك أ ن يكون خرجه عن او صاحب الكتاب الذي يخرجه أ و الراوي الذي يخرجه يخرجه عن بعض الذين اشتهروا كمثلا عند البصريين ك ق ت ا د ة و أ ي ض ا عمرو بن دينار ا بن عطاء في المكيين والزهري في المدنيين والليث في المصريين وهكذا فهؤلاء عرفوا عنهم أ و عرف عنهم الحديث و أ خ ذ منهم ومن أ ه ل بلدهم ف إ ذ ا عرف عن الراوي أ ن ه يشتهر و أ ن مخرجه يشتهر بهذا الطريق فهو يعرف ب أ ن حسن ه ب أ ن ه حسن فهذا تعريف ليس جامعا ولا مانعا فهو يدخل غيره فيه يدخل غيره فيه وقوله واشتهرت رجاله كما رد على ذلك من تعريف البيقوني وهذا الذي أ خ ذ ه البيقوني من الخطاب ليس مانعا ولا جامعا فهو يدخل المشتهرين من ا ل ط ع ف ا ء ومن رجال الصحيح والحسن أ ي ض ا فهو قول متسع و أ ي ض ا لم الشذوذ ولا العلة لم يذكر هنا رد أو إبطال للشذوذ ولا العلة ينتفي هنا يذكر أو رد ولا شك أ ن الشذوذ و ا ل ع ل ة من ا ل أ م و ر التي تضعف الحديث وربما ترده م ط ل ق ة ولكن هو قال يقبله أ ك ث ر العلماء ويستعمله ع ا م ة الفقهاء فهذا ربما كثير من العلماء يستعملون الأحاليث الضعيفة ربما للاستشهاد أ و لذكر الحديث متضمنا رتبته أ و غير ذلك فهذا أ ي ض ا مردود عليه هذا بالنسبة الخطاب إلى تعريف الخطابي وهناك أ ي ض ا تعريف ل ل إ م ا م الترمذي الذي هو أ و ل من أ ش ه ر هذا المصطلح هو الحسن وجاء في سننه رحمه الله كما في أ و ل الترمذي أو في كتابه التلمذي كتابه قال هو كل حديث يروى لا يكون في إ س ن ا د ه من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ولا يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن فهو يظهر أ ن ه أ ر ا د أ ن يعرف الحديث الحسن لغيره لأنه الحسن لغيره يأتي بكونه ضعيفا خفيف الضعف يتقوى بمجموع طرقه ويعتض بغيره ممن هو في مثله في ا ل ر ت ب ة فالامام الترمذي رحمه الله يقول هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم هو كل لا بالكذب إسناده فهنا من أ خ ر ج من يتهم بالكذب الذي يسمى الحديث الذي, يخرجه أو الذي يرويه خ ج ه أ ا ل ذ ي ي ر و منكرا ولكن فتح المجال لغيره من الكذابين ومن أ ه ل البدع ومن الضعفاء ومن أ ث ق ا ت والصدوق وغيره فهو فقط ذكر أ ن إ س ن ا د ه ليس فيه من يتهم بالكذب فهذا رد وهناك أ ي ض ا يقول الا يكون شاذا ولا يكون الحديث شاذا والشذوذ هو م خ ا ل ف ة المقبول لمن هو أ و ل ى منه وفي تعريف سيأتي آخر كما سيأتي تعريف ذلك في حينه بتفصيل هو م خ ا ل ف ة ا ل ث ق ة لمن هو أ و ث ق منه فهنا ذكر الا يكون شاذا دون اشتراطه ا ل س ل ا م ة من ب ق ي ة العلل ونعرف أن الشذوذ من العلل الشذوذ ولكن والشذوذ الأمور أن من ركن من أركان من العلل العلل العلل أعم والشذوذ به من الأمور التي تضعف التي به بها الحديث لذلك جعل قسما خاصا ولكنه يندرج تحت العلل وقال ايضا بانه يروى من غير وجه يعني له من الوجوه ا ل ك ث ي ر ة وهذا ينطبق ايضا على الضعيف والحسن والصحيح فلذلك هذا التعريف يقع على الحسن لغيره ل أ ن الحسن لغيره هو ضعيف ق ل يتقوى ل الضعف الضعف خفيف الضعف ي بمجموع الطرق ربما يكون فيه متهم بالكذب ولكن ي أ ت ي في ر و ا ي ة أ خ ر ى ش ا ه د ة على هذه ا ل ر و ا ي ة أو ي أ ت ي في ر و ا ي ة أ خ ر ى ب ر ا و آ خ ر يقوي هذا الحديث أ و ما أ ش ب ه ذلك ولكن ضعفه ليس شديدا والا إ ل فهو من ا ح د ي ث ل م ر فهو شديد ي ف كذاب فيه م ت ر ك فيه غير ذلك من الأسباب التي ترد الحديث فهذا لا يصبح ترد حسنا مطلقا حسنا مطلقا و أ ي ض ا ابن ا ل صلاح رحمه الله جمع ع بين ي ت ر فقال الترمذي الخطاب الله تبارك وتعالى وتعريف رحمه ف في تعريف ا ل إ م ا م الترمذي كما سقته من قبل ذكر, أو ذكر تعريف الترمذي وقال الحديث الذي لا يخلو رجاله رجال اسناده من مستور لم تتحقق أ ه ل ي ت ه غير أ ن ه ليس مغفلا كثير ا ل خ ط أ فيما يرويه و ل هو متهم بالكذب في الحديث أ ي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آ خ ر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأنه روي مثله أو نحوه متن بأنه مع الحديث مثله عرف آخر أو أكثر أو وجه حتى اعتض ب م ت ا ب ع ة من تابع راويه على مثله أ و بما له من شاهد وهو ورود حديث اخر بنحوه فيخرج بذلك عن ان يكون شاذا ومنكرا فقال القسم القسم ابن الصلاح الله وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل أي أن هذا القسم يتنزل عليه الحديث الحسن على يتنزل يتنزل عليه لغيره أن رحمه أي ثم ذكر كلام ا ل إ م ا م الخطاب وقال أ ن يكون راويه من المشهورين بالصدق و ا ل أ م ا ن ة غير أ ن ه لم يبلغ د ر ج ة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهنا ذكر النقطة التي ذكرها ابن حجر بعد ذلك وهي الحفظ الإتقان الضبط وهو مع ذلك يرتفع عن حال ذكر تذكرها منكرا وهنا وهي وهو ويعتبر عنهم ابن عن من ينفرد من به حديثه يقصر في يرتفع يعد حجر بعد مع الحفظ في الحديث ي كل ك سلامة هذا مع من أن وعلى ن ومنكرا من أن يكون شاذا سلامته م ل وقال ل ا و ع هذا القسم يتنزل كلام الخطابي وهو الحديث الحسن, لذاته الحديث الحسن لذاته ثم جاء بعد ذلك الإمام الحافظ ابن الله تبارك وتعالى وعرف الحديث الحسن لذاته رحمه حجر وعرف بتعريف أدق من من سبقه من أهل العلم أدق أهل ممن من وخبر ق ا ل في ن ة ا ل ف ك وخبر ا ل آ ح ا د بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فذكر هنا تعريف الصحيح لذاته ثم قال فإن خف فالحسن لذاته فإذن عرف لذاته لذاته هنا الصحيح قال الضبط الإمام ثم الا إ م م رحمه ابن الله الحسن هو هو الصحيح إلا بأنه حجر هو هو في د ر ج ة ضبط ف إ ن ه يخف فعندما نعرف الحديث الحسن نقول ماذا نقول هو ما اتصل إ س ن ا د ه بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علّة إذن ولا عرفنا علا عرفنا الحديث الحسن منتهى من عرفنا غير شذوذ ب أ ن ه هو ما اتصل إ س ن ا د ه بنقل عدل خفيف الضبط منتهى الى م ن ت ه ى من غير شدود و ل ا علة فهذا هو الحسن الذي عرفه الحافظ رحمه الله في قوله فان خف الضبط فالحسن, فالحسن لذاته فلذلك هذا تعريف أ خ ذ به كثير من أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر أهل ل ل ا ع من م ا ل إ م ا م ابن حجر رحمه الله وهو راوي الراجح في تعريف الحسن فلا يقل درجة راوي الحديث إلا في الضبط يقل تعريف درجة في في فقط فان تكلم فيه بغير ذلك اي تكلم احد اهل العلم في عدالته فهو يضعف حديث حديثه الا اذا كان هذا الكلام له ضابطا وربما يتقوى بغيره او هناك امام اخر يرى في هذا الراوي انه ليس فيه جرح او غير ذلك وهذا من المساء التي نرى ان هناك امامين تجريح أ و تعديل راو وهذا يعني ليس كلامه ا ل آ ن ولكن س ي أ ت ي الكلام إ ن شاء الله تعالى في المباحث التي س ت أ ت ي قريبا إ ن شاء الله عز وجل طيب إن شاء الله تعالى بقي عليها دقيقتين يعني كبير مباحث العشاء شاء الله تعالى شاء الله تعالى الحثن وواسع جدا إن فإن ولكن بما أ ن هذه ا ل م ن ظ و م ة للمبتدئين وهي م ب س ط ة جدا ن أ ت ي بها ونرد على ما فيها من ا ل أ م و ر التي تحتاج إ ل ى بحث و إ ل ى استدراك على الناظم في تفصيل يفهمه في بشيء قريبا المتونة ذلك دخل العلم لأن هذه من ي ع ن ي ع ن د م ا ن ف ك ا ل ف ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ث طيب ع ن أقوال الترمذي ر ح م ه الله في ح س نحن نحن ح س ن ص ح ي ح لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وهذه ا ل أ ل ف ا ظ التي تفرد بها ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله ربما أ ت ك ل م عليها إ ن شاء الله تعالى في المره ا ل ق ا د م ة و أ ب د أ في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة ثم نشرع في هذا ا ل أ م ر إ ن شاء الله عز وجل. نعم وجل الحبيب بارك الله、فيك. لكن هذا الأمر أخي بارك هذا فيك يجب أ ن نتعرف على اصول التخريج ونعم أخي حبيب سامح و ا ر ك الله فيك للتطرق والدخول في علم التخريج لابد أ ن نفهم أ و نتعلم اصول التخريج والمصادر التي يجب علينا أ ن نخرج منها و آه يعني آه نعم فان شاء الله تعالى هو لا يعتمد على البرنامج كثيرا يعني انا أ ح ب أ ن اخذ و ر ق ة و أ س ر د هذه ا ل أ م و ر و أ ج م ع ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ س ا ن ي د هذا فيه ف ا ئ د ة أ ك ب ر لكن لا ننكر على من يستخدم البرامج ل أ ن ه ا تيسر الوقت والجهد لكن الراسخون في علم الحديث والصنعه ا ل ح د ي ث ي ة عندما يتطرق إ ل ى الكتب ويفتح ه المصادر الأصلية ي و الكتاب ويفر الورق وينظر فيرى حكم حديث أ و يرى حديث مثلا كذا أ و غير ذلك فهذا أ ق ر ب إ ل ي ه ل ل د ق ة وجمال حكم ف إ ن شاء الله تعالى ان يسر الله لي بعد هذه البيقونية أ ش ر ع بشيء في بتيسير في كلام حول أ ص و ل التخريج وفن التخريج وكيف لنا نخرج ح د ي ث و ن أ ت ي به إ ن شاء الله تعالى ب ط ر ي ق ة ع ل م ي ة ع م ل ي ة ونحن نجلس معا إ ن شاء الله تعالى نخرج كتاب مثلا ونقول نبحث كيف في كتاب مثلا المزي التهذيب ا ل كيف م ا ل ك نخرج ت ر ج م ة من هذا كيف نخرج ت ر ج م ة من لسان الميزان أ و ا ل إ ك م ا ل أ و غير ذلك و أ ي ض ا كيف نخرج حديث وكيف نبحث في حديث هل ننظر في الصحابي أ و في ل ف ظ ة من الحديث أ و في أ ي ك ل م ة م ش ه و ر ة من الحديث أ و غير ذلك ف إ ن شاء الله تعالى هذا سيكون له وقت إ ن شاء الله عز وجل فبارك فيك فبارك الحبيب بكتابه بسنة نبيه صلوات الله سامح العالية الله يجعلنا إياكم العاملين القائمين الله همتك على نسأل صلى عليه وسلم الله أخي من أن ا ل ك ن ان ع د ن ا طيب س ر ي ع التي إن شاء ا تتمتع ب ي ا بها ب و ش ع ب ة قول ا ل إ م ا م ا ل ح ا ف ظ ا ب ن حجر ه خ ب ر ا ل أ ح ا د ي بها ن ق ل عدل بها بها شاذ بها ل بها بها بها ل بها بها بها يندرج بها بها بها ل أ ه ا ل بها ب و ا بها بها بها أ و قسمين من أ ق س ا م الحديث التي جاءت إ ل ي ن ا يعني عندما نقسم الخبر و ب ا ل ن س ب ة إ ل ى مجيئه إ ل ي ن ا نقسمه إلى م ت و الى ر وأحد هذا ا ب ن س ب ة إ ل عدد الرواه التي الذين متواتر فيه ف ا ل م م ع ر واحد ف عدد كبير ينقلون ل ي ث عن بعضهم البعض وتحيل العادة اجتماعهم على اما ل ع ا ا د ة ج ت ع على ه م أما الكثير خبر ا ل أ ح ا د فمنه المشهور والعزيز والغريب والحديث الحسن والصحيح والضعيف وغيرهم يدخلون تحت الاحاد أ ح لذلك لما تكلم المعتزل والأشاعر وغيرهم أ خبر في لا لو تخلينا عن ك ل م ة الاحاد لاصبحنا لا أ مثل الفرق ا ل أ خ ر ى الذين ا ل ق والعلماء إن خبر ا ح ا لا يقبل ولا د يقبل ي م في العقائد ا ا ل و أ ح ك و ل ل ع م ا جميعا ردوا على هذا ا ل أ م ر ولذلك أثبت ابن حجر رحمه الله كلمة الأحاد في نخبة الله الأحاد الفكر وهذا من حجر رحمه كلمة فقهه في رحمه الله وتعالى ان ل ل وتعالى ه تبارك أ ذكر هذه ا ل ك ل م ة التي يرد بها على الذين ينكرونها, الذين ينكرونها فخبر ونعرف خبر بالنسبة الأحاريث سنترجه المتواثر متواثر الأحاد هذا الأحاد للأحاد كل قليل, قليل لأنه ليس أن تحت ل أ ن ه ليس متواتر المتواتر ليس له مباحث يبحث فيها وقد تكلم امام ابن ت ي م ي ة رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الفوائد في في الألباني ينظر ينظر يخلو أحاديث مسألة المتواتر أكمل الإمام رحمه المتواتر ضبطهم رواتهم من أو بأن الله لا لا ولكن لا وعقب ضبط هذه النظر في ع د ا ل ة الرواه ولكن هنا لذلك قال المتواتر لا يجتمعون على الكذب لذلك ا ا يجتمعون على ل ك ب ذ ل لا ترى حديثا متواترا ضعيفا أ م ا ا ل أ ح د ففيه الصحيح والحسن والضعيف ففيه الصحيح والحسن والضعيف هذه إذا درست نخبة الفكر الصحيح ورأيت أقوال ابن تيمية هذه رحمه الله والحسن والمبحث إذا أقوال ابن درست نخبة ونزهه لابن حجر نفسه على الشرح وهناك شرح لمل على القاري وغيرهم من أ ه ل العلم يفصلون في هذه المساله أ ل ة و ش ي الكريم الخضير خ عبد ح ف ظ الله واستفض هذا الأحاريث الأحاد بها بها له شرح على ذلك وتكلم في هذا فنحن نثبت أن هذه من ونرد بها عليهم عليهم هذه شرح أمر فنحن ونرد نثبت من في أن ونرد فهذا من ا ل أ م و ر التي هي عند اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة نعم بارك ا ل ل فيك أكتفي الفكر في العالمين اليوم ليلا الحادية التيسير هناك الحمد بهذا والآن اللقاء إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى هناك نخبة الفكر ليلا في الساعة الله لله فأسأل رب عشر نخبة إن إن يعني يتم قطع القهرباء عندنا القهرباء ف سنقل أ د خ ل إ شاء شاء الله تعالى في الغرفة غرفتي الله تعالى على وعلى غرفتي في غرفة طموح وإن ن س أ هذا الدرس هنا إ ن لم يكن هناك درس في هذه ا ل غرفه ة إن يكن لم ن ا ك درس غرفة في ا ل إ ي م ا ن س أ ن ق ل ه هنا إن إلي إن فيعني نصف من نصف نخبة شاء شاء الله تعالى تقريبا الكتاب ما الكتاب الفكر الله وصلت وجل عز في يقرب أو بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل ومنكم والحمد لله ورب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك إله إلا أنت استغفرك وأتوب وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة أنت استغفرك وبركاته سبحانك نبينا الله لله العالمين اللهم لا إله إلا إليك الله على آله عليكم الله منا أشهد محمد أن